مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع, القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن إلى تلاوات المساجد وهنا تلاوة للقارئ ياسين نائب وهو إمام مسجد الإخلاص في جدة وصاحب صوت خاشع نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة إبراهيم من تلاوات المساجد <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 هؤلاء فِي ظلال بعيد، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.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 انعذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذا اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَوَانِي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 أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت أرسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن ويصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 تَئْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى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 جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين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 وما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا, إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا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 ولم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة الخبيثة نجت من فوق الأرض أجت الستم فوق الأرض ما لها من قرار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 عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعباده الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرهم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وأزل من السماء وأزل من السماء. جَعَلَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الليل وَالنَّهَارَ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 سورة إبراهيم كانت هذه التلاوة للقارئ ياسين نائب وهو إمام مسجد الإخلاص في جدة واستمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة إبراهيم في السورة حكاية قصة موسى عليه السلام ورسل الله إلى قومهم وكيف توكلوا وصبروا على ما أوذوا وفيها ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة وكيف يتبرأ الشيطان من أتباعه يومئذ وذلك للتحذير من تغرير الشيطان مع القرآن